september'da doğum günü. Doğrusu sonra السلام عليكم إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد بإذن الله جل نواصل شرح كتاب الورقات للإمام الجواين. المرة الماضية أنهينا الكلام على الأحكام الشرائع، صح كده؟ وقرأنا الكتاب الجزء الخاص بالأحكام الشرائع في الكتاب قرأنا. الحاضر معنا من الأول يذكر إن إحنا قسمنا أبواب أصول الفقه إلى أربعة أبواب. قسمنا أبواب أصول الفقه إلى إيه؟ أربع أبواب. الباب الأول باب الأحكام الشرعية. الباب الثاني باب الأدلة. الباب الثالث باب القواعد. الباب الرابع باب المستنبط تمام؟ طيب التقسيم ده إن تقسيم متأخر عن الإمام الجويني. ال... اللي هو بعد الغزالي ال... قبل الغزالي كان بيعمل ايه ما كانش بيلتزم ها يلتزم هذا التقسيم تمام طيب الجويني قسم ال... الكلام في كتاب الورقات ازاي هو ذكر هو قال المباحث اللي هتكلم عنها واحد 2 3 4 5 هنقراها مع بعض عشان نشوف المباحث دي ايه موقعها في التقسيمه بتاعتنا الحمد لله الامام الجويني قال ايه قال وابواب اصول الفقه عد معايا بقى قال ابواب اصول الفقه اقسام الكلام اول حاجة ايه اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين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 اللي الإمام الجويني هيتكلم عليها في كتاب الورقات جميل طيب عايزين نفهم إيه العلاقة ما بين الأبواب دي تمام وبعد كده الأبواب دي إيه موقعها في التأسيمة بتاعتنا واضح كده طيب هو قال أبواب أصول الفقه أقسام الكلام هيتكلم عن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف ينقسم إلى حقيقة ومجاز جميل يبقى ده بيتكلم على أقسام الكلام الأول طيب هو ليه بيتكلم عن أقسام الكلام؟ كمقدمة وتمهيد الكلام على مباحث أخص وأذق في أقسام الكلام هيتكلم على أمر ونهي هيتكلم على مجمل ومبين هيتكلم على عام وخاص فكتوطأة وتمهيد بيتكلم على أقسام الكلام دي أول حاجة الحاجة الثانية إنه هيتعرض في أقسام الكلام للكلام على الحقيقة والمجاز. خلاص هيتعرض للكلام عن الحقيقة والإيه والمجاز. طيب ما الحقيقة والمجاز احنا في التأسيم الجديدة بنحطه فين؟ بنحطه في المباحث المتعلقة بالدليل الأول اللي هو الدليل الإيه؟ القرآن ده اللي هو الإيه؟ القرآن فيبقى أول حاجة هنتكلم عليها أقسام الإيه؟ الكلام. طيب. أقسام الكلام طيقة وتمهيد للكلام بعد كده على أقسام أدق وأخص الأقسام دي هو السمها كالآتي عام ويقابله خاص يبقى هيتكلم على العام والإيه وبعد كده هيتكلم على المجمل والمبين ما زلنا في أقسام الكلام هون وبعد كده نص وظاهر ويبقى يبقى كده أمره أناه عام وخاص مجمل مبين نص وإيه وظاهر. طيب الأربع حاجات دول إحنا بنتكلم عليهم فين؟ بنتكلم على هو هنا حطتهم بعد أقسام الكلام إحنا في التأسيمة بتاعتنا بنتكلم عليهم في قواعد الاستنبط بنتحطهم في قواعد الايه؟ طب هو حطتهم هنا في الأول ليه؟ هو بيقول لك أن دي القواعد دي مستنبطة من اللغة هفهم بيها القرآن القرآن وهو ما تكلمشي في القرآن إلا على ان على الحقيقة والمجاز فبعد ما تكلم على القرآن من خلال الكلام عن الحقيقة والمجاز هيتكلم على كيفية فهم الإيه القرآن القرآن فيه آيات عامة وفيه آيات خاصة في مجملة في مبينة فبيكلمك إزاي تفهم هذا الكتاب اللي هو القرآن هنفهمه من خلال فهم قواعد العام والخاص والمطلق والم والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والإيه؟ والأمر والنهي خلاص يبدوا للقواعد اللي هنفهم بيهم القرآن والسنة زيها زي القرآن في الفهم خلاص واضح كده يا أخوان مش واضح طب قولوا لي واضح ولا مش واضح هل أنتوا في الاثنين ها لا في حد مش واضح مش كده طيب أنا عايز أشرح دلوقتي أفهمك ليه أو أفهمك إزاي هو رتب الكتاب بتاعه؟ أفهمك إزاي هو رتب الكتاب بتاعه؟ هو رتب الكتاب إزاي قال الأول أنا هتكلم على ما يتعلق بالدليل الأول اللي هو الايه؟ احنا قلنا عندنا الأدلة بعد ما بنتكلم على الأحكام بنتكلم على الايه؟ أدلة جميل الأدلة عندنا ايه؟ القرآن، السنة، والإجماع، والقياس، دي الأدلة اللي إيه اللي الجمهور اتفقوا عليها، خلاص؟ أصل الأدلة القرآن وإيه والسنة، تمام كده يا خلنا؟ جميل. طيب القرآن أول دليل هيتكلم في القرآن على كيفية فهم الإيه القرآن، إزاي هنفهم آيات الإيه القرآن، تمام؟ طيب هيفهموا من خلال قواعد الفهم، من خلال إيه؟ اللي هي بعد كده بقى اسمها قواعد الاستنباط تمام؟ طيب قواعد الفهم دي اللي هم قواعد تحت أربع أبواب الأمر والناهي العام والخاص المطلق والمقيد المجمل والمبين خلاص؟ دي قواعد فهم لايه؟ القرآن يبقى كده بتكلم على الدليل الأولاني اللي هو لايه؟ القرآن طيب الدليل التاني لايه؟ السنة السنة محتاجين نتكلم السنة عبارة عن ايه؟ أقوال؟ وإيه؟ وأفعال طب الأقوال هنفهمها إزاي زي ما فهمنا القرآن نفس الكلام هنفهم إيه أمره نهي عام خاص مطلق مقيد مجمل مبين يبقى مش محتاجين نتكلم على الأقوال في إيه في حاجة يبقى بقيلنا إيه الأفعال أما نتكلم على طول على إيه على الأفعال خلاص كده واضح يبقى هو كده دخل على السنة إيه اللي محتاجين نتكلم عليه في السنة الأفعال أم نتكلم على الأفعال طيب اتكلمنا على الكتاب والسنة في حاجة مهمة متعلقة بالكتاب والسنة مع بعض الناسخ والمنسوخ ممكن تكون آية ثابتة عامة أو خاصة مطلقة أو مقيدة مجملة أو مبينة فيها أمر أو نهي لكن ورد ما ينسخها فأم اتكلم بعد ما اتكلم على الكتاب والسنة أم اتكلم على إيه النسخ والمنسوخ عن النسخ طيب يبقى إحنا كده تكلمنا على الكتاب وإيه والصنة الدليل الثالث الإجماع أم تكلم بعد الناسخ خل على إيه على الإجماع يبقى احنا كده ماشيين مظبوطة ها صح تكلم عن الإيه إجماع طيب الكتاب هيوصل لنا إزاي الآيات بالنقل مش كده والأحاديث هتوصل لنا إزاي بالنقل والإجماع هيوصل لنا إزاي بالنقل يبقى لازم يقول لنا قواعد الإيه النقل مش كده قواعد النقل قواعد النقل تسمى باب الأخبار كيف ضوابط نقل الخبر اللي هو أم جايبه على طول بعد باب الإيه؟ الإجماع اللي هو باب الإيه؟ الأخبار إزاي؟ يتم أتأكد من أن الآية أو الحديث أو الإجماع اللي أنا هستدل بيه صحيح مظبوط وصلني صح تمام كده؟ طيب الدليل الرابع القياس يبتكلم بعد الأخبار على الإيه؟ يب... أنتوا فاهمين بقى كده الترتيب هو ماشي إزاي؟ واضحة كده؟ طيب، اتكلم عن القياس الدليل اللي بعد القياس من الأدلة المتفق عليها برضو است... الأدلة البراءة الأصلية أو استصحاب الحال أو اللي هو سماها هنا الحظر والإباح بما يثبت الحظر وبما تثبت الإيه؟ الإباحة، اللي هي البراءة الأصلية لأنه هو بيعتبره دليل خامس اللي هو استصحاب الحال استصحاب الحال بيتحط من الأدلة المتفق عليها رقم خمسة ولكنه لأنه متضمن في الكتاب والسنة فبعض اللي جي بعد كده ما عادش يذكره في الأدلة اللي المتفق عليها تمام لكن هو ما بيذكرش ضمن الأدلة المتفق عليها لكن لما تدخل جوه هتلاقي في اتفاق عليه بس بقى في اختلاف في تسميتة اختلاف فيما يتعلق به حاجات من كده. ما هو كل الأدلة اللي بقى هتيجي بعد الكتاب والسنة الإجماع والقياس كلها مصطنبتة من الكتاب وإلى إيه والسنة بال إجماع والقياس مستنبطين من الكتاب وإلى فأصل الأدلة هما الإيه القرآن والسنة الكتاب والسنة تمام وهما الكتاب والسنة هما الإيه الوحي الوحي ليس القرآن فقط الوحي هو القرآن والإيه؟ والسن طيب اتكلم عن الحظر والإباحة خلص كده الأدلة من وجهة نظره وبعد كده الأدلة المختلف فيها هو ما ذكرهش لأن هو بيذكر مختصر طيب هو ذكر خمس أدلة طب أنه دليل اللي هستدل بيه الأولاني ولا التاني ولا الثالث لو جاء خمس أدلة متعرضين أقدم مين وأخر مين أم حاطط نبحث اسمه, اسمه إيه؟ ترتيب الأدلة. إحنا خلصنا الكلام عن الإيه؟ عن الأدلة. يبي يتكلم بعديها على إيه؟ ترتيب الأدلة. طيب. خلص كلام على ترتيب الأدلة. يبقى الكلام على مين؟ على الشخص. الشخص ده مفتي. إما مستفتى. كده؟ على أحكام المفتي والمستفتى. يا مقتهد. يا مقلد. فتكلم على أحكام الإيه؟ المقتهدين. ويأي كده خلص الكتاب طيب. وضح لنا الترتيب المنطقي بين هذه الأبواب وضح بقى واضح كده كل مبحث بيسلم لليه للي بعده خلاص واضح طيب الجزائي التانية بقى احنا عايزين في التأسيم بتاعتنا الأحكام والأدلة والقواعد والمستنبط نعرف الحاجات دي مقاها فين الموضوع سهل وبسيط خالص الأدلة واضحة عندنا هنحط القرآن السنة اللي إيه إجماع القياس ده مبحث لإيه الأدلة ذكرهم هنا ولا ما ذكرهم شي ذكرهم خلاص كده طيب في القواعد بنتكلم على حاجتين في القواعد بنتكلم على حاجتين القواعد اللغوية اللي هي العام والخاص المطلق والمقيد المكمل والمبين الأمر والنهي ذكرهم ذكرهم، مش كده؟ بس ما ذكرهمش بعنوان قواعد الاستنباط، صح؟ يبا ذكرهم ولا ما ذكرهمش؟ طيب، الحاجة التانية في الترتيبة بتاعتنا، لما بنيجي نتكلم على قواعد الاستنباط بنتكلم على حاجتين قواعد الجمع وقواعد الترجيح، اللي هي النسخ والمنسوخ وتعارض الايه؟ أدلة أو ترتيب الأدل، ما هو ترتيب الأدلة بيتكلم فيها على تعارض الأدلة يبقى نفس الكلام اللي كنا بنقوله كله في قواعد للصنباط جابوه هنا ولا ما جابوش جابوه خلاص طيب بعد كده هنتكلم عن ايه عن احوال المجتهد ده رقم 4 في التقسيمه بتاعتنا صح ولا مش صح تهته مني المستنبط قلنا المستنبط ده يا مجتهد يا مقلد يا مفتي يا مستفتي مش كده يا مجتهد او مقلد ويا مفتي يا مستفتي فهنتكلم على احكام الاجتهاد والتقليد واحكام الايه الافتاء الاستفتاء والافتاء خلاص كده؟ ذكرهم ولا ما ذكرهم شي؟ يبه هو في الكتاب هنا اتكلم عن الأبواب الرئيسيه في أصول الفقهة ولا ما تكلمش؟ اتكلم والتأسيمة بتاعتنا اللي احنا قلناها أحكام أدلة قواعد مستنبط موجوده هنا؟ موجوده هنا واضح كده؟ في إشكال؟ طب يعني دوني انطباع قولوا إن ما فيس إشكال ولا قولوا في إشكال ونجوم طيب تمام يبقى كذا إحنا خلصنا الجزء ده من كتاب ال الورقات هنبدأ بقى في أول أو جايب الأبواب هيك هنمشي بقى معاه بترتيب الأبواب بتاعته هنمشي معاه بترتيب الأبواب بتاعته هو أول باب حطه إيه أقسام الكلام تاني باب الأمر والنهي تالت باب العام والخاص رابع باب المطلق والمقيد خامس باب المجمل والمبين ولنا أنا لخبط ما جابش المطلق والمقيد، ماشي، الأمر والنهي والعمل الخاص والمجمل والمبين والنص والإيه؟ والظاهر، النص والظاهر هيتباعه المطلق خلاص كده، جاب الأربع أواب دول، هناخد كل باب بالترتيب نتكلم عليه، هناخد كل باب بالترتيب نتكلم إيه، عليه، ماشي، ماشي خلنا، طيب أول باب اللي هو إيه، أقسام الكلام أول باب سهل جدا ما فيهوش أي مشكلة يعني أنا أظن أن يكفينا أن إحنا نقرأه فقط لكن أنا هنشرحه برضو نقرأ الأول وبعدين كده إيه؟ وبعد كده نشرحه بإذن الله طيب بيقول إيه بقى؟ بقول فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطوة والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقص أو نقصان أو نقل أو استعارة فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقط. ده الكلام في مبحث اللي قاله في مبحث أقسام الكلام طيب أجل ناخد الكلام ده بالراحة هو سهل خالص ومش محتاجين نقف معه كتير أول حاجة أتكلم عنها أقل ما يتركب منه الكلام أقل ما يتركب منه الكلام يعني أصغر جملة مفيدة أصغر قملة إيه؟ مفيدة الأصغر قملة مفيدة اسمين؟ ماشي؟ محمد كريم ده اسمه ده اسم ممكن ده ماشي؟ أو اسم وفعل محمد يلعب ماشي؟ أو فعل وحرف يلعب به لا دي فيها اسم الضمير طيب أو فعل وحرف أو اسم وحرف الفعل والحرف والاسم والحرف هيبقى فيه محذوف مقدر فعل وحرف زي إيه إيه ما قام ما قام ما حرف وما قام أي ما قام إيه هو ففي حذف في إيه حذف واسم وحرف يا زيد زي إيه يا زيد يا حرف نداء وزيد اسم مناد فهو كده بيتكلم على إني الجملة المفيدة عشان تبقى جملة مفيدة أقل ما هتتركب تتركب من ايه حكتين حكتين دول اسمين يا اسم فاعل يا فعل وحرف يا اسم وحرف لكن لا ينفع فعلين ما ينفعش فعلين وما ينفعش حرفين ما ينفعش فعلين وما ينفعش إيه حرفين خلاص فيها إشكال دي فاش مشكل طيب والكلام ينقسم إلى أمر ونهي من وجه آخر الكلام ينقسم لأمر ونهي وخبر واستخبار أمر يعني ايه افعل أمر زي ايه افعل يبدأ اسمه ايه طيب وممكن يبنى هي لا تفعل خلاص وممكن يكون خبر فلان يفعل كذا، ده إيه؟ بنسميه إيه؟ خبر، استخبار هل في الدار أحد؟ ده اسمه إيه؟ استفهام أو استخبار الأمر والنهي والاستخبار بنسميهم إنشاء والخبر؟ خبر، يبقى عندي الكلام ينقسم إلى إنشاء وإيه؟ الخبر يحتمل الصدق والكذب ما يحتمل الصدق والكذب بنسميه خبر يعني محمد في الدار ممكن يبقى في الدار ممكن يبى في الدار صح لكن افعل فيها صدق وكذب لا يحتمل الصدق والكذب ما الصدق والكذب ليس له مدخل أنا بطلب من واحد إنه يعمل ما له ما والكذب إنما ما يدخله الصدق والكذب بنسميه خبر يبقى الكلام يا, يا إيه يا خبر خلاص علشان بعد كده لما نيجي نتكلم على مبحث بحث الأخبار نبفهمين إن إحنا نتكلم على إيه على خبر ما يدخل الصدق ايه والكذب طيب لولا ينقسم الكلام أيضا إلى تمنن وعرض وقسم يعني يقول أقسام الكلام لين انت تنتهي ممكن نقسمها من وجه إلى ما يحتمل الصدق والكذب والخبر وما لا يحتمل الصدق والكذب والإنشاء وما يحتمل الصدق والكذب والخبر دي وجه ممكن نقسمه من وجه آخر إلى تمنن وعرض وقسم لا مش من إن آخر إس ممكن مع دول ينقسم أيضا يعني أمر نهي خبر استخبار تمني عرض تمني ألا ليت مثلا عرض ألا تفعل ماشي كده إيه بعرض قسم والله لا فعلًا ده إيه قسم كل دي أحسن للايه الإيه خلاص كل ده مقدمة وتمهيد ما فيش منه مشكل طيب يقول ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة إنه مجاز. عايزين بقى نتكلم على الحقيقة والإيه والمجاز. عايزين نتكلم عن الحقيقة والإيه والمجاز. طيب سيب بقى الكتاب وركز معي. الحقيقة والمجاز مبحثين كبار عند الأصليين. ومتعلقين بباب كبير من أبواب العقيدة وهو باب الأسماء والصفات. باب الأسماء والإيه والصفات. ليه. لأن علشان أأول لازم أقول إن ده مجاز علشان أأول لازم أقول إن, إيه؟ إن ده مجاز فعايزين نظبط قواعد المجاز في من أهل السنة زي الشيخ للسنة التنمية في, في في في الكتب واللي في مجموع الفتاوى نفى المجاز أو في كتاب الإيمان نفى لإيه قال مفيش مجاز ما هو لأن البوابة بتاعت التأويل الأسماء والصفات هو لإيه المجاز فيقول لا مفيش مجاز وفي من أهل السنة اللي يقول لا في مجاز بس الشروط بتاعته لا تتحقق في في آيات الأسماء والصفات وبالتالي لن يدخلها أي تأويل خلاص كده طيب الحقيقة المجاز بيقول الحقيقة الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه أو أنا هشرح عشان أشرح أنا كنت أجهزه لكم بربوين بس ملحقتش فالمرة الجاية أجيبه لكم إن شاء الله عرض على الإيه؟ على الشاشة هينزل إن شاء الله الحقيقة ما استعمل فيما وضع له اللفظ ده وضع لإيه للمعنى الفلاني أنا استعملته في المعنى ده يبدأ اسمه إيه حقيقة يعني الأسد وضع لإيه للحيوان بأربع رجول اللي احنا كلنا عارفينه فأنا لما أقول رأيت أسداً في حديقة الحيوان يبقى إيه أنا استعملت لفظ الأسد في معنى الحقيقي مش كده طب لو قلت رأيت أسداً يخطب استحالف معنى الحقيقي صح يبقى أنا كده ما استعملتش الأسد في معنى الحقيقي إنما استعملته في معنى آخر هو ده اسمه المجلس الحقيقة ما استعمل فيما وضع له والمجاز ما تجوز به عما وضع له يعني جاوز ما وضع له من المعاني إلى معنى آخر هو كالمحطوط لمعنى تجاوز هذا المعنى وراح لمعنى إيه؟ آخر رأيت أسدا يخطب أكيد ما شفتش الحيوان أبربع أقول هو اللي بيخطب أنا قصدت أن أشبه من يقف يخطب في حماسته وقوته وشجاعته بمين بالاسد خلاص طيب المجاز ده كده اي حد يقول اي حاجة ويقول ده مجاز لا عايزين نفهم المجاز عشان نفهم الكلام اللي هو قيله هنا ايه هو المجاز قلنا المجاز ما تجوز به عن موضوعه هو هنا جب تعريف مختصر قوي طب عايزين نروح لعلماء البلاغة نشوف تعريف المجاز عندهم ايه إحنا قلنا الحقيقة ما بقي فيه الاستعمال على موضوعه من اصطلاح التخاطب من اصطلاح التخاطب إيه كلمة اصطلاح التخاطب دي؟ هو قالها هنا ما الصلح عليه من المخاطبة اللي هو اصطلاح التخاطب يعني أول ما بدأنا نتكلم أصدنا حاجة الكلمة دي اللي للمعنى إيه؟ ده خلاص؟ واضح كده؟ طيب المجاز بقى اللفظ الذي لم يستعمل في موضع له طيب بس كده مع قارينة لازم ايه وقارينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي قارينة مانعة من إرادة المعنى الاصلي يعني ايه قارينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي أنا لم أرأيت أسدا يخطب أكيد أي واحد هيفهم على طولها هي يتدبادر في ذهنه أن الرجل كان شجاع طب ليه فهم من هو رجل شجاع؟ لاستحالة أن يقف الأسد نفسه إيه؟ خطيبا مش كده؟ فكلمة يخطب فهمتني ان اللي بيتكلم يقصد إيه؟ شخص دي اسمها إيه؟ قارينة وهذه القارينة تمنع من إرادة المعنى الإيه؟ الأصل ده تعريفه عند علماء البلاغة وفي منهم اللي بيقول لقارينة ويزكت ما يقولش منع من إرادة المعنى الأصلي ولا لأ طب ليه؟ علشان إحنا لما بنقول قارينة منع من إرادة المعنى الأصلي طب هو أنا ممكن أستعمل اللفظ في غير ما وضع له والقارينة ما تمنعش إرادة المعنى الأصلي آه فين ده؟ في الكناية في الإيه؟ في الكناية يعني إيه؟ إحنا بنقول اللفظ يستعمل في غير ما وضع له. مش كده؟ ولازم يكون في إيه؟ قرينة. الناس اللي هناك فاهمني؟ طيب. القرينة دي ممكن تمنع إرادة المعنى الأصلي زي رئيسة أسدان يخطب. استحالة. استحالة أنا هفهم من الأسد هو اللي كان واقف إيه؟ يخطب. أو لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي. ممكن المعنى الأصلي بمرد بردو. طب إزاي التانية دي؟ لا. فلان كثير الرماد. عمر عمره علم عمر كثير الرماد ايه عمر كثير الرماد عنده رماد كتير طيب مش ينفع عاصون المعنى ده ينفع طيب لكن كثير الرماد دي انا أصدت بيها انه عنده رماد كتير لا أصدت بيها انه كريم طيب ايه العلاقة العلاقة انه لما كريم ايه بيطبخ كتير فلا هيدبخ كتير هيولع نار كتير فلما يولع نار كتير يبع عنده رماد ايه كتير. عارف زمان ما كانش بيتبغر على إيه؟ يعني عشان يأكل الناس يبقى بيجيب حطب ويتبغ عليه. يبقى عنده رماد كتير. فلما أقول فلان كثير الرماد أي أنه إيه؟ كريم فلانة النقوم الضحى. بتنام الضحى. بتنام الإيه؟ الضحى. طيب مش ممكن أقصد أنها تنام الضحى؟ أقول هي فلانة بتنام الضحى؟ مش ممكن تبقى بتنام الضحى فعلا؟ طيب أنا أصدت أنها بتنام الضحى؟ لا العرب يطلقون نؤم الضحى على المرأة المطرفة ست المضللة المطرفة ما عندها الشغل في البيت كلهم خدمات مثلا أو رقيق أو إماء فوقت الصبح للكل يبقى شغال فيه يبتبقى إيه نايم فيطلقون نؤم الضحى على مين على المرأة المطرفة. تمام كثير الرماد على الرجل الإيه؟ الكريم البذول يقب القرينة تمنع إرادة المعنى الأصلي أو لا تمنع إرادة المعنى الأصلي. الأصوليين عندهم لما يقولوا مجاز يقصدوا أي قارينة. رحمك الله. يقصدوا أي يق ب. القارينة المناعة من إراد الم... التي لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي بنسميها كناية. طب والقارينة المن المناعة من إرادة المعنى الأصلي بسميها. مجاز مرسل أو استعارة إيبا أنا عندي الكلام يا حقيقة خلاص يا مجاز، المجاز ده تحتيه إيه؟ ثلاث حاجات مجاز مرسل استعارة كناية الكناية علماء الأصول بيدخلوها تحت الإيه؟ تحت المجاز، لا تحت المجاز كناية، علماء الأصول بيدخلوها تحت الإيه؟ لكن العلماء البلاغ، جمهور البلاغيين بيطلعوها بره الإيه؟ مجاز ويقولوا إن هي حاجة وسط لا هي ولا هي إيه؟ مجاز هي حاجة وسط بين الحقيقة والإيه؟ والمجاز خلاص؟ وفي منهم اللي بيقول إن هي إيه؟ مجاز طيب دي الكناية طيب ما استعمل اللفظ الذي استعمل في ما في غير ما وضع له لقارينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي قلنا زي الإيه؟ زي الاستعارة وزي المجاز المرسل إيه بما المجاز المرسل وإيه الاستعارة القرينة هي اللي تحدد إذا كان ده مجاز مرسل زي الأمثلة اللي هو جابها هنا أو استعارة زي المثال الأخير اللي هو قاله العلاقة دي إذا كانت المشابهة في بداية استعارة إذا كانت غير المشابهة غير المشابهة دي ممكن تبقى تقبع 11 ممكن يعدوا لحد 20 قرينة تبقى ايه تبقى مجاز مرسل طبعا أنا مضطر اشرح لكم بلاغه عشان نفهم الكلام اللي في الكتاب عشان ما حدش يقول ان احنا ايه بنمسح لا أنا مضطر أشرح بلاغه عشان نفهم الكلام اللي في الكتاب ايه بنقول كده اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له ده اسمه ايه مجاز ليه قرينه دي ممنع من إرادة المعنى الأصلي أو غير مانع من إرادة المعنى الأصلي. لو غير مانع من إرادة المعنى الأصلي بس ما هي؟ كناية. غير مانع من إرادة المعنى الأصلي يبقى عمر كثير الرماد. افتكره بالمثال ده يا عمر. عمر الله أعم. عمر. عمر. عمر كثير الرماد. افتكره بالمثال ده يبقى ايه؟ ده كناية. خلاص طيب نيجي بقى إيه؟ للقرينة التي تمنع إرادة المعنى الأصلي. ده حاجة من اتنين. يا مجاز مرسل يستعار. طيب القرنة دي إذا كانت المشابهة يبقى اسمه إيه استعار وإذا كانت حاجة غير المشابهة تبقى اسمها إيه مجاز مورس خلاص واضحة تأسيمة كده طيب إيه المشابهة وإيه غير المشابهة غير المشابهة ربنا حكى عن قوم نوح في سورة نوح إيه. لا جعلوا أصابعهم في أذانهم حد يارف يحط صبعة في إدنه؟ حد يحط صبعة في إدنه؟ أين أنت حطيت صبعك؟ أنت حطيت حتة من الصبع وبعدين هو يقول أصابعهم هو حط صبع كلها؟ صبعة وصبعة مش كده؟ ما هو الآية بتقول جعلوا أصابعهم في أذانهم. طيب خلي أصابعهم في أذانهم لأنهما جامع. حط انت لا أصابعك في ادنك. حطيت قد ايه؟ الأنامل بس. مش كده؟ طب ليه الآية قالت أصابعهم في أذانهم وقالتشي أناملهم في أذانهم. مش مش هنقول كناة إحنا بنتكلم دلوقتي في بلاغة فمش هنفع نقول خلمة كناة. هنقول إن المعنى إن هم بلغوا في عدم الاستماع. طيب فأقام الأصابع مقام الأنامل أقام الأصابع مقام الأنامل طب الأنامل دي إيه جزء من الصبع مش كده بنسميها إقامة الكل مقام الجزء وفي إقامة الجزء مقام الكل دي علاقة ودي علاقة وهذه علاقات كتير تمام المعنى أنا بستعمل المجاز عشان أوصل معنى أبلغ من المعنى الايه؟ من لو استعملت اللفظ الحقيقي فاللفظ الحقيقي أقول جعلوا أناملهم لكن لما الله عز وجل ذكر جعلوا أصابعهم هذا للدلاله على أنهم بالغوا في عدم الايه؟ الاستماع فلما بالغوا في عدم الاستماع الله عز وجل عبر بالأصابع أقامها مقام الأنامل طيب دي علاقة ليست المشابهة الأصابع ما هي الشبه الأنامل فعشان كده ايه؟ يستعملوا مكان بعض، لا دي جزء، الأنهام الجزء من الإيه؟ من الصوابة، طيب جدارا يريد أن ينقض طب نجيب مثال تاني للمجاز المرسل قبل ندخل ندخلها للاستعارة طيب، المثال أنا عشان كنت عايز أقول المثال اللي هنا عشان يبقى أقطاع نشوط واسأل القرية واسأل الإيه؟ القرية إخبت سيدنا يوسف بيقولوا لأبيهم لا مش إخوة إيه؟ آه واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي كن آه ماشي إخوة يوسف تمام واسأل القرية طب القرية بتتسأل القرية اللي هي البيوت مش دي القرية ده المعنى الحقيقي مش كده؟ طيب المراد أسأل الجدران ولا أسأل الناس؟ أسأل أهل القرية فشال كلمة أهل وحذفها وبقت واسأل القرية إشارة إلى أن كل الناس اسأل أي حد في القرية وأن كل الناس إيه عارفة وإحنا ما جبناش الكلام ده من عندنا تمام؟ فوسأل أهل القرية بقت واسأل إيه القرية فبقت فيه هنا علاقة بين المعنى الأصلي القرينة بقى القرينة هنا إيه؟ قرينة حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مكانه أهل القرية مضاف مضاف اللي حذفت المضاف واقمت المضاف اللي إيه مكانه تمام طيب يبدأ اسمه ايه مجاز مرسل أي علاقة غير المشابهة بنسميها ايه علاقة السببية علاقة ال ال علاقة الجزئية علاقة الكل أي علاقة غير المشابهة بنسميها ايه مجاز مرسل طيب ايه بقى الاستعارة اللي هو جابها هنا الاستعارة ان العلاقة تكون المشابهة بشبه حاجة بحاجة عايزين نفهم التشبيه الاول عشان نعرف نفهم الاستعارة التشبيه اقول عمر كالاسد في شجاعته يبقى انا بشبه مين عمر بالاسد عمر بالايه بالاسد عندي مشبه وعندي مشبه به وعندي اداة ايه التشبيه الاستعاره بحذف المشبه به ماشي كده واقيم احد لوازم مكانه وبعدين احذف اداه التشبيه يعني المثال اللي جايبه عندك في الكتاب جدارا الفكرة انا بشرح الكلام ده عشان تفهم الالفاظ اللي في الكتاب بس مش يعني مش عايزين ندخل اكتر من كده جدارا يريد ان ينقب جداراً يريد أن إيه؟ هو الجدار لإرادة؟ لا طيب ليه بقى ربنا قال الجداراً يريد أن ينقض؟ نفهم بقى الله عز وجل شبه الجدار بالإنسان الذي له إرادة فشبه الجدار بالإنسان يبقى جداراً كالإنسان مثلا ده المعنى فحذف الإنسان وأقام مقامه يريد أن ينقض لوازم الإنسان أنه إيه؟ يريد تمام طيب وحذف أداة التشبيه فدي بنسميها استعار بيشبه حاجة بحاجة ومشبه به وحط أحد لوازمه مكانه بنسميها إيه؟ استعار جدارا يريد أن ينقض فكأن الجدار زي الإنسان له إرادة ينقض دلالة على إنه خلاص هيقع على وشك الوقوع فكالإنسان الذي يقوم ويفعل فعل خلاص يبقى إيه؟ على وشك الإيه؟ الفعل فلان عايز يعمل كذا أي ما يعمله يبقى خلاص على وشك الإيه؟ الفعل فللدلالة على أن هذا الجدار كان على وشك الوقوع قال جدارا يريد أن ايه أن ينقض، فالعلاقة هنا علاقة الإيه المشابهة بنسميها إيه استعار، بنسميها استعار. القويني أم ما عادش يشغل باله بالكلام اللي احنا بنقوله ده كله أم ضرب أمثلة وخلاص. المجاز بالاستعارة زي جدران نريد أن ينقض، ومجاز بالنقصان، المجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة والمجاز بالنقل ده كله اسمه مجاز إيه مرس، دا كله اسمه مجاز مرس. طب مجاز بالزيادة يعني هزود حاجة. وما زادت بالنقصان مجاز بالنقصان يعني هنقص إيه حاجة ومجاز بالنقل يعني اللفظ يستعمل في معنى أشيل واستعمله في معنى إيه تاني طيب الثلاث حاجات دول إيه أمثلتهم ذكرهم لك في الكتاب قال مجاز بالزيادة أزود لفظ ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء الكاف للتشبيه صح؟ طيب ومثل للتشبيه يا رخر أو التمثيل عواثين نقول عبارة أدق للتمثيل طيب ما لو قال ليس مثله ليس مثله شيء المعنى تام مش كده ليس مثله شيء يعني ليس ليس في الكون أحد مثل الله عز وجل خلاص ليس في الكون أحد مثل الله عز وجل المعنى تام ولا ما تمش طيب المجاز هنا بزيادة كا. كمثل، ليس كمثل شيء، أو بزيادة مثل ليس كالله شيء. طيب، إيه المجاز هنا؟ أنا زودت الكاف هنا بيقولوا عليها إيه؟ زائدة، حرف جر زائد وإلا نفي النفي، إثباته، طبعاً مش ده المعنى المقصود، بل المعنى المقصود المبالغة في النفي، المبالغة في الإيه؟ في النفسي أمنا مش أنا على فرض وجود المثل فهذا المثل ليس له مثل فالمبالغة في الإيه؟ في النفس ليس كمثل شيء ده المعنى البلاغي المقصود لكن هنا في بنسميها زائدة بس طبعا تأدبها مع القرآن ما بنقولش إيه؟ زائدة لكن نقول هذا مجاز الإيه؟ بالزيادة والهذا مجاز مجازب الزياد دم بابت ده أدبو إيه ايه في النحوة عندنا بتقول زي ايه لأن هي المعنى تم من ايه من غيرها طيب يبدأ مجاز الايه بالزياد مجاز بالنقصان زي المثال اللي لانا قلته واسأل القرية واسأل المفروض كان واسأل ايه اهل القرية فحذفنا المضاف واقمنا المضاف ايه مكانه لمعنى ايه بلاغ طيب مجاز بالنقل ان اللفظ كان بيستعمل في معنى اشيله من هذا المعنى واستعملوا في معنى آخر يعني إيه لفظ الغائط كلمة الغائط هو المكان المطمئن من الأرض حتى المنخفضة من الأرض دي معنى كلمة غائط أصلا لكن كان العرب العرب ما كانش عندهم حمامات فكانوا لا يضعون الكنف في البيت كانوا يعملوا إيه يذهب في الصحراء بعيدا إلى المكان المطمئن من الأرض يقضي فيه حاجته فكان هذا ذهب إلى الغائط إلى المكان المطمئن إلى الأرض ويريدون أنه ذهب يقضي إيه؟ مع كثرة الاستعمال نقل معنى الغائط من المكان المطمئن إلى الأرض إلى, إيه؟ إلى ما يخرج عند قضاء الحكم فخلاص نقل من هذا المعنى إلى هذا الإيه؟ المعنى تمام؟ وهو قال له ما جاذ بالنقل كالغائط فيما يخرج من, الإيه؟ من الإنسان كده فهمنا الكلام اللي في الكتاب؟ طيب بقلنا حاجة واحدة في الكلام اللي هو قاله قال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية الحقيقة بتتعدد يعني كلمة صلاة احنا بنعرف الحقيقة زي الأول دين هو ما ذكرهاش في الكتاب بس عشان تبقى فهمت الموضوع على بعض ازاي تعرف ان اللفظ ده حقيقة ولا مجاز؟ قول الواحده ما ينصرف الذهن، يا الله، ما ينصرف الذهن إليه ابتداءً هو الحقيقة. أسد، أول حاجة نلفزينها كي، الحيوان اللي في الجنينة، مثل الحيوانات أو في الغاب، يبقى هو إيه؟ ال ال ال الحقيقة، صلاه اللي هي الصلاة اللي احنا بنصليها دي حقيقة شرعية. وإلا فالحقيقة اللغوية صلاة بمعنى الدعاء. وما كان صلاتهم عند البيت ما كانت دعاءهم عند البيت أو إيه وما كان الله يضيع إيمانكم إيه صلاتكم بس توصل بها إيه إن إن الصلاة أريد بها أنا أنا بتكلم على لفظ الدعاء تمام فالال بمعنى الإيه الدعاء أصلاً في اللغة لكن كثر استعمالها في الشرع ومقاليها حقيقة أول ما أقول الكلمة صلاة تطلق على إيه على الصلاة المعروفة وما يجيش في زينها كل الدعاء فدي حقيقة بس حقيقة إيه شرعية لأنها ثبتت من خلال إيه الشرع طيب مش بنشوف إحنا أحيانا أهل الحرفة الوحدة بيصطلحوا على بعض الألفاظ تكون لهم دلالة عندهم دون سائر الناس تعرفوا على هذا إيه المعنى تعرفوا على هذا الإيه المعني بنسميها حقيقة عرفية بنسميها حقيقة إيه إيه بالحقيقة في الأصل هي حقيقة لغوية وقد تكون حقيقة شرعية وقد تكون إيه طب الكلام ده كل الكلام على كل الحقيقة المجاز ليه لأن اللفظ إذا أُقرأ في الكتاب والسنة انصرف إلى المعنى الحقيقي دون المعنى المجازي إلا لدليل يدل على إرادة المعنى المجازي إحنا بنتكلم بنقول بقى قرينة القارينه ده هيت في الأحكام الشرعية لازم تكون ايه دليل لازم تكون ايه دليل تمام يبقى احنا كده شرحنا الكلام بتاع الحقيقة والمجاز حاجة اخيرة من الكلام ده نفهم من الجوني بيقول ان القرآن فيه ايه مجاز لانه جاب الأمثلة كلها منين من القرآن وان قضيت ان القرآن ليس فيه مجاز ده كلام شيخ لسند في كتاب الإيمان وان كان في كتب أخرى قال بوجود القرآن في الايه في المجاز كلمة مجاز دي ظهرت في بداية القرن الثالث يعني قبل القرن الثالث ما كانوش بيقولوا لا مجاز ولا مش مجاز هي أسليب عربية وخلاص أسليب وتركيب عربية في بداية القرن الثالث ظهرت كلمة بقى حقيقة ومجاز والكلام ده واستعملوا المتكلمين للتأويل فجي من أهل السنة ناس وانكروا وقوعي لإيه المجاز في القرآن ومنهم من بالغ زي الشيخ السنة وقال ليس في اللغة مجاز اللغة أصلا ما فاش حاجة اسمها مجاز طيب عم الشيخ والحاجات دي يقول هذه تراكيب أفادت هذه المعنى عند العرب يبقى في الآخر إحنا مجرد اصطلاح لكن متفقين على المعنى أو متفقين على المعنى فلو إحنا قلنا إن آيات الصفات لا يدخلها المجاز إلا بدليل يبقى إحنا كده إيه الخلاف لفظي يبقى كده الخلاف إيه لفظ وعندنا و.. و.. في أهل السنة قولين بأن القرآن في مجاز أو القرآن ليس فيه مجاز ولا يلزم من القول بأنه في مجاز في القرآن أن نؤول آيات الأسماء والصفات لأن نحن بنقول آيات الأسماء والصفات تحتاج إلى قرينة والمجاز يحتاج إلى قرينة والقرينة لابد أن تكون إيه دليل كده احنا خلصنا الكلام على أقسام الكلام وإن شاء الله المرة جاء نبدأ في الأمر والإيه ونهي وأظن كده الكتاب سلك إيه معكم